أيها الأبناء فرصة وطريق إلى الجنة سهل وقريب جاء ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هل سمعتم هذا الحديث من أصبح مطيعا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة وإن كان واحدا فواحد ومن أمسى عاصيا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان إلى النار.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 وعيد لك يا ام يا القلب الكبير يا كل يوم هو لك, لك يا الخير الكثير فكيف أنسى لحظة من عشت في أحشاء العهد الصغير بل كيف أنسى من أكون حظ الوفي، فيا أم لو شتي وضعت رأسي تحت قدميك أسي، بل لو أردت نجم السماء لدعوت ربي أن أطير.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 بل كل العمر عيد لك وإنه لعيد قصير بل كل العمر عيد لك وإنه لعيد قصير بل كل العمر عيد لك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 مش هيكمل اليوم كله ده هيبقى في لحظة ساعة ما هدية الهدية ويقولها كل سنة طيبة يا أمي وبوسها ودبوسه وخلاص وبعد كده يخالفها قارن بين هذا وبين هذا تجد أن هذا هو العقوق فعلا وأن البر هو أيه هو ما أمر به الشر بر متواصل فتخصيص يوم ثم ثانيا تخصيص بقى يوم يسمى إيدا للأم كما ذكرنا مرات من قبل أن العيد معنا شرعي الله هو الذي يشرعه سبحانه وتعالى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 وذلك بالإتيام بهذية فقد أصبح من من معنى العيد حتى ولو كان لم يسمي عيدا طالما اعتيد فيه عمل معين خصص بعادة معينة وهذا كما ذكرنا من الشر الذي هو لله عز وجل لي ليس لنا أن نحدد عيادا سواء سميناها عيادا ودي بتبقى أصرح وأوضح أو لم تسمى ولكن اعتيد فعل معين يعني معظم الناس ما بيسموش عيد شم النسيين بيقولوا إيه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 ن ننصح الإخوة أنهم يتهادوا في أيام عياد أهل الإسلام أو بدون تحديد مواعيد مواعيد عياد أهل الإسلام يوم الفطر يوم الأضحى في أيام الفضيلة عموما يأتي بهدية في غير موعد يبرها بأحسن أنواع البر بحيث يكسر عندها الحزن الذي قد يحصل بسبب أنها لم تحصل على هدية من ابنها في ذلك اليوم ولكن يوين لها أنه لم يفعل ذلك.